باب الجلوس والنوم والمشي عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى قدميه على الأخرى